وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلا لريث من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا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 ليسوء وجواكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عزنا وَجَعَلْنَا ذَنَمَلِ الكافِرين حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا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 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّه لك قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيَهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا فَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن مدوا أولئك وإلئكم من أقاء ربك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 وَإِنْ مَا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا سَجْعًا يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبَسُّطُهَا كُن لِّلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلو أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم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 إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيء عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم منوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا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 118. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 119. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا ممن ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا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 ونَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضَرْيَ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيوم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجدوا إلا إبراهيم قال أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلاً قال اذهب هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ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 أفأمنتم أن يخصف بكم دانبا البرء أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد لكم وكيلا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 فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّخَذَكَ الْإِنسُ إِلَٰهًا غَيْرَ الْحَقِّ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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لذنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا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 أو تكون لك دنة من نخيل وعنب فتفدر الأنهار خلالها تفديرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذا أوموا الهذا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وَمَن يَهْدِ اللَّه فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضِلَّ فَلَا تَجِدَ لَهُمْ أُولِي أَمْرٍ دُونِهِ ونحشرهم يوم القيامة على أذوهم عميو وبكم وصمم مأوهم دهنم مأوهم دهنم كل ما خبت دناهم سعيرا ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذكنا عظاما ورفاتا وقالوا أئذكنا عظاما ورفاتا أئننا لمبعوث نخلق جديدة أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجر إلا ريب فيه وجعل لهم أجر إلا ريب فيه فأبض الظالمون إلا كفراء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 ولقد آتينا موسى تسعة آيات بينات فاسأل بني إذ جاءهم فسأل بني إسرائيل إزجأهم فسأل بني إسرائيل إزجأهم فقال له فرعون إني 117. لأظنك يا موسى مسحورا 118. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا